Bismillahirrahmanirrahim Qul huya ilayya annahu istama'a fa-min al-jinn fa inna sami'a قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وانه تعالى جد ربنا en dan begin ik met de vraag: Wat is dat dat وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الإنس وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَذِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ ها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرحا وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِقُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرُّهُ رَشَدًا وأن لو استقاموا على الطيقة لا أسقيناهم ماء غدقا نقم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك. Samen met u, اشتركوا به أحدا Only in om mee te en zijn En zij moeten ons niet vergeten En zij من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن